الحمد لله رب العالمين ووصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام التقيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد نبتدعها بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ودخلوا السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين السلم هو الإسلام وكافة بمعنى جميعا وهو شامل للأشخاص والأعمال ايدخلوا كلكم في السين كافه وادخل ايضا في جميع شرائع الاسلام كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان اي ما يأمركم به فان الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر انه لكم ادو مبين اي بيّنوا العجاوة في هذه الآية من الاحكام اولا توجيه الخطاب الى المؤمنين يدل على العناية الناس يوجه إليهم وأنه من مرتضى الإيمان وأن تفريغ فيه مناف لكمال الإيمان ومن أحكامها وفوائدها وجوب الدخول في الإسلام على جميع الناس كما قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له مكستماوات والعرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمن بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لا لكم تهتدون ومن احكامها وفوائدها أنه يجد التزام جميع الشعائر الإسلامي وشرائها لقوله كافة ومن فائد هذه الآية وحكامها تحيي متابعة الشيطان في خطواته وهذا هذا يقتري تحريم التشبه بأولياء الشيطان وهم الكفار، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقومه فهو منهم. من أحكام هذه الآية وفوائدها: بلاغة القرآن الكريم وحسن أسلوبه. حيث ذكر الحكمة بعد ذكر الحكم فقال لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ومن فوائدها وأحكامها التحذير الشديد المتبعة الشيطان في خطواته لأنه من معلوم أن عدوك لم يدعوك ولن يدلك إلا ما فيه ضرر عليك الدنيا والآخرة ثم قال الله تبارك وتعالى في زلاتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز وحكي إن زلاتم أي عن سواء السبيل وانحرفتم يمينا وشمالا أو تجاوزتم أو تقصرتم فهو يشمل الأمور الأربعة الانحراف يمينا أو شمالا والغلو والتقدم والقصور والتفريق من بعد ما جاءتكم البينات أي الآيات البينات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من القرآن والسنة فاعلموا أن الله عزيز الحكيم أي ذو عزة كاملة وغلبة قاهرة حكيم ذو حكمة وحكم وسلطان وختم الآية بهذا فيه التحذير من الزلل لأن ختم الآية باسمين يدلان على العزة والحكمة والحكم فيهما التحذير مما ختمت به الآية أي مما دلت عليه الآية ولقد ذكر بعض أهن العلم قصة قصة يناسب ذكرها هنا وهي أن عرابي سنع قال أن يقرأ قول الله تبارك وتعالى والسادق والسادقة فالطوائديهما جزاء بما كسبا نكاء من الله والله غفور رحيم فقال العرابي أعد الآية فأعادها القادم كما أعادها اولا فقال أعد الآية فأعادها كالثالثة أو الرابعة وقال كان من الله والله عزيز حكيم فقال العرابي الآن أصبت لأنه أزى وحكم فقط ولو غفر ورحم ما قطع في هذه الآية الكريمة من الثوائد والإحكام تحذير المؤمنين من الزلل بعد أن قامت عليهم البيناة وفيها ايضا من الحكم الفوائد ان من زل قبل ان تقوم عليه البينة فانه لا عقوبة عليه ولا عثم عليه لان الله تعالى قيد الوعيد بما كان من بعد ما جاءت البينة ومن في عائدها وحكمها ان الله سبحانه وتعالى بين الحق بيانا تبين به المحجة وتنقطع به الخجة لقيمه من بعد ما جاءتكم البينات ومن فوائد لاته وأحكامها إثبات هذه الاسمين لله عز وجل وهما العزيز والحكيم وإثبات ما دل عليه من المعاني والصفات فهو عزيز ذو عزة بالرة فهو عزيز ذو عزة غالبة وحكيم ذو حكمة بالرة وذو حكم وسلطان قاهر. ثم قال الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقبل الأمر وإلى الله ترجع الأمور هل ينظرون أي ما ينظر هؤلاء والنظر هنا بمعنى الانتظار أو ما ينتظر هؤلاء ألا الذين يخالفون عمر الله ويزلون عنه إلا أن يأتي يوم القيامة حيث يأتي الله تبارك وتعالى في ظلم من الرمان وتأتي الملائكة تنزل من السماوات تحيط بأهل الأرض تنزلون كل ملائكة السماء من وراء الآخر وحينئذ يُقضى الأمر ويفصل بين الناس فريق في الجنة وفريق في السير. وعِلَّ الله ترجع الأمور أي شؤون الدنيا والآخرة وأحكام الدنيا والآخرة. وهذه الآية تتمنى الوعيد بما يحصل لأهل الزلل من القضاء الدائر بين الحكم بين العدل والفرض. وذلك يوم القيامة فمن فوائدها إثبات اليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإسلام بل الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان التي لا يتم الإيمان إلا بها لأن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ومن فوائدنا وأحكامنا إثبات الإتيان لله عز وجل إلا أن يأتيهم الله وهو إتيان حقيقي يليق بعظمته وجلاله ولا وليس مماثرا للإتيان المخلوقين لأن الله تعالى أجل وأعظم من أنهما في الخلق في أفعاله، ويجب علينا أن نؤمن بأن الله تعالى إتيانا يليق به، وهكذا يجب علينا أن نؤمن بكل فعل أضافه الله إلى نفسه أنه مضاف إليه حقيقة، خلق السماوات والأرض أي هو الخالق. وجاء ربك وملكو صفر صتك أي الجائز عن وتعالى وقد ربك لا تبدي إلاياه فهو القاضي وهكذا كل فعل أضافه الله نفسه فيجب علينا أن نوفه إليه على وجه الحقيقة إلا أنه يجب أن تبرأ من فريقين ضالين أحدهما التمثيل والثاني التكية فلا مثيل إياه الله ومجيئه بإثن خلق ومجيئهم ولا نكيفه فنس... فنكث له كيفية معينة لأن... لأن الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السماء والبصر والفؤاد كل أولايك كان عنه مسؤولا ومن فائد ألايه أحكامها ثبات الملائكة والملائكة عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور وجعلهم وظائف معينة وهم منتثلون لأمر الله لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسبون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم أقوياء على ما كلفهم الله به لا يفترون ولا يملون ومن فائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أنهم في تلك الحال أي حال مجيء الله أزوجل والملائكة ينتهي الأمر ويوقد الأمر ويرجع كل كل إنسان إلى مواه ومثواه الأخير أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى جنة ومن طائرها وأحكامها أن جميع الأمور ترجع إلى الله وحده سواء أمور الدنيا أو أمور الدين أمور الآخرة أو أمور الدنيا كلها ترجع إلى الله تعالى قول الله تعالى وإلى الله ترجع الأمور أي الشؤون كلها إلى هنا ينتهي هذا هذه الحلقة وإلى الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته